استقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عدَ اللهَّهِ فَوْزَ النظمَ وَيَذِبَمُنَافِقينَ وَالْمُنَافِ قاتِ وَالمُشركينَ وَْمُشرركَاتِ الَّ مِينَذِلهِ وََّ السَّون عَلَيْهِ الذَّ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 أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُمُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ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 117. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا 118. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم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 ببلَلْغنَ تُبْ أَلَ يَْ قَلبَ وَشُول وَمُؤمنِونَ إلَ أَهلهِم أَبَدَو وَزُينَ زَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَجُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَغنَ تُب وََّ السَوءِ وكنت تُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ اعْتَدَانَ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نستبعكم يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ أُلِمْ تَسْتَبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ مَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قليلا.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 وبايعوا لك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وآسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها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 لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 هُوَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَحْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَأَّئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم تَطَاعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعُوذَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بِهَا وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق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 بَارِ رَحْمَانَ بَيْنَهُم تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا فِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السجود. ذَلِكَ مَسَلُهُم ف التَّرَ وَمَسَلُهُم فِيمِن في جلِكَ زَوع أَفْْرَجَ شَف أَهُ فَآزَرَهُ فَسْتَوْ لَ فَسْتَوى عَ سُوقِهِ يعجِب الزَّّ عَ بَ بِهِمُكُفَّ وَذَ اللَُّنَّذينَ آمَنوا وَمِنُ الصَّالِِ حَاتِ مِنْهُُم مَو فِ رَتَوْ